لا إله إلا القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم لفضيله الدكتور Ja, Okay, okay. أن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله موسوعه لفضيله <تصفيق> Scheiden we elkaar in de buurt. We hebben geen enkele A oh.